ثم يعودون لما قالوا فتحرير رطبة من قبل أن يتماسا ذلكم توعظون به والله بما تعملون قدير فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين قبل أن يتماسا